لما أنتم بأر عصرته ثلاثة شوال شحنة 432 شموانتين هجرية كمهون شوعته يليو كنت شحن عصرته شوعتين ميلادي كتاب غصة لي نوستازل لنا قتاب الدروس المهمة لعامة الأمة تبل ناي شيخ ابن باز رحمه الله تعالى أقدستي تمرتات نقلن هزبتات زبالاء شيخ ابن باز رحمه الله تعالى كنكسل باركس اب الدرس اللي نرنا الدرس الثامن عشر قبل عشرته شمونتي تأ درسي الغسل لنا مالتي تاريخ ثاني راه مالتي تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه نحدز ومتسب كما يقرنا ندالو كما يقرنا نسجدلو كما ونقبره نزبل مالتي باركز أبتاه خميجير نانيس أقدروا له أبات أطول نانيرنا لما أنت بقى أبتني الدعاء كنت قص المالتيو سرمانيك قلعة عين الدعاء طبعا سب سبيتي نناتهم دعاء لهم قلعة تغين الدم ناتو دعاء له نتاي لو لما عندما يقول عن دعاء زملكات مالاته أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا عندما يقول عن إيشتيك وإنه مالاته أكندي اللهم اغفر له نبل والعاسل الزخونة اللهم اجعله فرطا نبل وفرطا لما حاليف نسنح كله كذلك فرطنه بلا مالاته ذو العزي حلي فودس أن حقبره أب جنا نجنا كلنا، وزخراً دماني، تي أجري المين كتبها هوت من لا سلم عليه روح إذا نفق فيه الروح زقول له السبب لوجوده زقولوا من وقولوا له شباب ولا دو مالتي فلا زين ولا دو أنتي جبر ماتي دعانا لهم أول مقدم نجنا حال فهم نقت أنحن فرطا دماني دم أجري رب سبحانه وتعالى خوبهم بزقول عزي أولي في اليوم لهم صبرنا يزجبروه هلا أي دماني دم سبب وجوده نقول زغل العرب بسبب قيروهم زم ولد مالتي تلازي ان شاء الله اجراء اصنح اللوم النادم ما دعا نقبر لوالديه نبل وشفيعا مجابا كم اون زوا حاسهم قبرو شفاعة مالتي وناتو قلعاون يشفع ولدي أبي لو يلو يحتت ولدي ون جنة يوتو مسا يا رب يلون يلمني زغل عزي مالتي مجابا مالد ما تقبل النزل شفع حبو نبل مالتي اللهم ثقل به موازينهم ازي ميزان ناتهم بزغو العازقير كا ادلدلو ويدماني كباب بلو ميزان ناتهم مالتي واعظم به أجورهم كمون اجري عبزغون اجر هبوم ازغو العازقير تزوى الدوم الزيني إشتاك والعاتفالي ومسل أزلو ناي صبرن ناي تزوى الدوم مالتي والحقه بصالح سلف المؤمنين كمؤون بتوم قداموت سلف مالت كل من سبقك من آبائك وأجدادك أزيب بغنكو عرب تخيلنا مالت سلفة تبل قلزا بهبني أسلفلي سلفة أحلفل مالتي أحلف لي مخبك كامل لذلك اذا قلنا تقال سلف عند حرينا كنقرب يبلنا إنما السلف تبع له زله زفهموه زفهاموه فهمه سلف فهم قدمي له زله صحابه فقدمينا زله وروا صحابه لو واحد زركبه صحابه وسلف صالح المؤمنين دم ما بزاد وعازي ادماني اتون قداموت نازق العزيز حلفوه مؤمنين زماتو مسؤوم دماني سنبرو مالتي واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام آتو مغنيات الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حلم رئوم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورؤية الأنبياء حق وقال زرئيو الأنبياء وحي جزء من الوحي سلازي كفيل رياله وحوله اطفالي لما الرسول صلى الله عليه وسلم وذماني بزو حاج أقول عتري ايها يوم دماني الرسول صلى الله عليه وسلم انتايلهم فسرهم همتهم وقلع عز موتوا مسلمين مالتي التوحيد موتوا مالتي اللهم دم واجعله على كفالة إبراهيم نبل وقيه برحمتك عذاب الجحيم كاب عذاب ناي جهنم دماني أضحنو نبل والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل تصلنا زخون زي إمام زي أمتعت طوكلن مالتيو عبري زي ناي السبعي زي ما كله إذا حدث سب كسر قدم كله عبيت طويبلون إذا ونكفلت على لو مالت أما حلف حلف يلا محفوف مخا تدا تدعاء زي حفظك، أقبل مني صلاتنا زي حفظك، أبيت أطوي كتب من السنة دحرزها، زي حفظك، بزوج سنة تتك علفك أي مالك؟ سلذي أنا تدا جنازم تيوملي مثلاً، أبيت أطوي بل ولا مالك؟ كلها هنا، هبنفسه جمير كه ولا حتى كل هتهم أبو تتنا مالك. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، إذا مويت زلّه سباعي جيل كاتحته سباعي تيلومخ أبتاروس في خاتة وط في المليء، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، أزي حاد سباعي وإحنت سبيتو خينا، لكن أنت داني بزوجة جنائز متيهن. أبزون كن فلالي يقعد بق ما لتي أب تتقطون وبله وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز بقى من إنك نقدم ولا ناس سبعي ناب إمام زقده ما زل له مس إمام لجيبه زل له يقول له زى سبعي تبدأ حر سبعي تقوى سلعزيز ناب قبلة تقدم تا سبعي ت بدحرز إمام تقوى نالله نا بعد ما تقبلنا زق باي خونا له لكن سباعي نب له سلزي إمام كل له الله سال ساي شاء الله واضح زي. بارك الله وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة خمزة قدم ما استغسفها مالاتي انتدأ قول عاماتي سبعين قدموا دحريوا قول عام دحريوا سبيتي تمز مالتي. ثم المرأة ثم الطفلة دحريوا سبيتي رابع عيد ما ركب تركب ذلك مالاتي ونشتي قول عاماتي دحريتا سبيتي بسرعه يا ابوي مالتي طيب ابتني قوما ناوي نزم الملكت قال له ازي نايتي صف حزوم مزللو سباي دحريو سبيتي بدحريو قلعه ود مالتي لا اول سباي له دحريو قلعه طواه دحريو سبيتي دحريو دم قال اسرع مالتي أربعته صف اللوم مالتي نايقول نزم الكد ما انت مالتي بزخن خن, خن بلاد اللي زلقو سل الناس اللي زخونت أبزخن ركزي قب مالتي ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل رأس الصبي قل عند حركوينه مالتي حيال رأس الرجل تقارئسي نايتي سبأ سبأي خون مالتي زقول عزي. لذلك يجب نركز نحز مالته سبعي تقوينه بروسية تتوكينه قلعة تقوينه تقوين السبعين تحريه لكن ترسو زقارة بنابت سبعي تقوينه لماالته لذلك يجب أن تقوين رسي نرسي تواهي بمالته سبعين زقلعان مالته ووسط المرأة هي لرأس الرجل سبعي تقوينه ما أكل ناتا كبدا مالته أبتر إسناي السبعين سلازي نهاية خونا لا مالتي أب ما أكثر رئيسنايت سبع حزاء مالتي واضح هذه إن شاء الله سلازي ناب يمان قص شوية تقربا لا رئيسنا ناب يمان قص ولا حجم مالتي إقراض ما ناب سقام لكن التسبعي زيادة أقر وتقديم له مالتي وهكذا طفلة يكون رأسها أحيان رأس المرأة كمون قلعة تغينا رز ناتا مسر رئيسنايتا سبيتي تغن تغن كهون عنو كم تسابع أي مزقولة عا رئيس رئيس توهابن أتى سبيت دما دم مستار نيش تقول عقول أنت تقول يا شباب تدا سبيت ويا كل كله ما أكل رأس نايمن نايس سبعة ماكل حزالة تقول عون هكذا فالشيخ ابن باز رحمه الله أنت هابل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة رأس الرأسة وها بامالتي تاسبيت أنت نشتئ قل عنه ويكون وسطها حيال رأس الرجل حتى إذا نشتئ قالون تمأكل مستر رئيسنايت سباعي كن دوروا لنا. تي ما أكلنا تا كبدا مالي تي كبدا مستر ويكون المصلون جميعا خلف الإمام. فتم سجد زيد حرِّ الإمام كونوا اللوم. كقدومي يا ويمس إمام يباللومو يباللومو إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. أنت يا زيت تا عادة سبتعرفه بدحريت بوتاسي إنو فبقى مس يوم بيميننا إمامك سجد خير إذا غاني من تام علتيه دحر الإمام صف قبر أي كله قام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنا الحديث يقول وما لتيه لا صلاته خلف الصف المنفرد خل خلف صف المنفرد او في رواية الفذ بمعنى فرت حادن بينه صلاته تبطل مغناه الرسول صلى الله عليه وسلم نجي رمله لا بد يا نب له تسئله تباهله نب يمن نأتي إمامك متصال له مالك إذا جن أنت دا آخر درجة لإمامك وتصحي كأله ولا بصفقة أي كأله فلضرورات أحكام في هذه الحالة تصح صلاته لكن كونيلكا خلف الصف منفرد لبينو خساقل يبنو ازي منهي عنه ولذلك حتى بصلاة الجنائز ازي شللت النت كناريه رئيه كله قيزي صفا له حتى بصلاة الجنائز لكن تدازين كل صف مليئن بينو حدا تطويلو ابزي ساعة ازي نابزي امام يمسا المخان ابيمين يا معنوك يحز مالتيو كم زكرنا نسجد مالتيو فرب سبحانه وتعالى كل جزء عبر نقببر عبرنا سبعة سبيتي قل عاق قل عاق كلاتهم زئتهم ميتهم كنرين كلنا نبعله عبريو صباح نقول نحن أول موت مخاننا ذكر قلنا مالتيو كم أون تحديس كل جزء خنر ساعة يا امتدأ مسيخان حد ميت سجد كان لو خمت الرسول صلى الله عليه وسلم فله قراط له ومن حضر دفنه فله قراطان له فما القراطان يا رسول الله زن قراطان لكم من زلو خمسينتا اين له حتي تمهم صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل مثل الجبلين عظيمين كم كلتا قوبو الجبلين العظيمين وفي رواية أشقرهما مثل الجبل الأحد إن جبل أحد قوموا أجروا له أنت ما لديها؟ أنت صلاة الجنازة لحلمسيخات أنت قوبة زخون أجر لك قوبة أخي قال الله أنت دعاني حضرت الدفن بتقبري قبري ترغيبكا قبيركا يوم قاله قراط كل زين كذين ربا يحرمنا كله كذين بإذن الله حتى اتي صلاتنا إنسقدوا كل ناتج وعزق ببر كل تسناتات كنتبقوا ربي خاتمانا يتسبقوا إذ مالتي وأكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم